بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة في الله يصر اخبانكم في تسجيلات الرعاية الاسلامية بالرياض انقدمونكم دروس الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل والتي اوقيت بجامح القدس بمدينة الرياض ومع شرح كتاب جامح العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة هذا الشرم في جمع العلوم الحكم جمع العلوم الحكم كما هو معلوم بالإمام الحافظ الفقير زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي بن رجب المشهور المتوفى سنة 795 والنسخة التي بين يدي هي نسخة هي تحقيق شعيب الأرناوت وإبراهيم باجس وفي بداية الكتاب الحب نستعرض بدون قراءة مع أننا إن شاء الله في ما يستقبل سنقرأ الكتاب متواليد حتى الاستطرادات أو ما يظن الاستطراد سنقرأ لأن الكتاب متماسك وكما تعرفون منهج من غجب يعني عنده تركيز وعمق بدراسة الأحاديث واستجلاء الحكم منها والفوائد نبدأ بالحديث بالاستعراض المقدمة مقدمة ابن رجب لأن فيها بعض الفوائد لكن لا تستدعي اتراءة المقدمة كلها بعد أن حمد الله عز وجل وصلى عن نبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن شهد إلا إلى الله ونحمد رسول الله ذكر أصلا من الأصول التي تعلق بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم والمقصود بجوامع الكلم هي الكلمات التي يندرج تحتها معاني كثيرة سواء كانت كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل, أو عدة جمل فإنه فعلا متأمر لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد إن أنها اجتملت على الكلمات المختصرة التي تجمع تحت معانيها أحيانا جميع أمور الدين وسيضرب لذلك في الشيخ للرجب أنثلة وفي الصفحة 53 و بعدها أشار إلى الحديث الذي أو حديث التي يعني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومفادها أنه أوتي جوامع الكلم وهذه الأحاديث هي صحيحة يعني معانيها صحيحة وورد بعضها بإسناد صحيحة لكن أكثر الأسند التي أوردها الشيخ هي ضعيفة ومع ذلك فإن أصل الكلمة وأصل الفائدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثبت في أحاديث وأسانيد صحيح ثم ذكر أن جوامع الكلم على نوعين صحة 55 أحدهما ما هو في القرآن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه والقرآن هو كلام الله عز وجل لكن المبلغ الذي بلغه لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لذلك المؤلف مثلا وهي قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيقاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبقل هذا اجتمع فيها كل الدين إن الله يأمر بالعدل وأول العدل هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر الله ونهي. والإحسان يجتمع فيه إحسان العبادة لله وإحسان العمل بشرع الله وإحسان إلى الخلق وهذا غاهم غيات الدين الكبرى وإتاء ذي القربة يدخل فيه الحقوق الخاصة التي تجبع المسلم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأعظم الفحشاء والمنكر والبغي الشرك وكبائر الذنوب وجميع ما يكره الله عز وجل ويبغض قال الحسن لم تترك, تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا ناهت عنه والثاني من معنى جوامع الكلم هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود في السنة المأثورة عن عنه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن العلماء طبعا قبل أن ندخل في الموضوع المترجم الأحاديث التي هي أحاديث هذا الكتاب الأخذ الخمسين حديث هي نماذج الجوامع الكلم هي نماذج الجوامع بل أكثرها بل من جوامع الكلم ثم ذكر أن العلماء عنوا بهذه القضية في يعني حصر أو محاولة استنباط الأحاديث الجامعة التي تمثل جوامع الكلم أو هي أجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن ابن السني له كتاب الإجاز وجوامع الكلم في السنن المأثورة وكذلك القضاع له كتاب الشهاب في الحكم والأداب وغيرهم والخطاب أشار في أول كتاب غريب الحديث إلى شيء من أحاديث الجامعة ثم أبو عمر بن الصلاح أملأ كتابا سماه الأحاديث الكلية وهذه الأحاديث القلية هي عمدة الأربعين التي وضعها النووي ثم أكملها بالرجل فصارت خمسة والتي يقول أنه يقال أن ما دار الدين عليها ما كان في منها ثم النووي أضافل هذه إلى 42 إلى ما ذكره من الصلاح وهي 26 عام ستة وعشرون حديثا ثم أضاف إليها النووي ما زاد إلى ثمين واربعين ثم أتمامها إبن رجب وشرحها بهذا الشرح ثم أشار إلى أن سبب هذا الشرح هو طلب كثير من المسلمين وأهل العلم وطلاب العلم وهذه المسألة يعني يشير إليها أو هي الدافع لمؤتألي في كثير من مؤلفات أهل العلم وذلك أن العالم إذا رأى حاجة الناس وطلب منه الناس استشعر بالواجب بالقيام بالواجب فكثير من أهل العلم إذا رأى حاجة الناس أو طلب طلاب العلم في أمر من العمور التي تخدم الدين فإنه كما هو حال كثير من العلماء الكبار وهمة السنة فإنه يعني يقوم بالواجب من خلال مؤلف أو ما يشبهه من الانتاج الذي يفيد الأمة الحديث الأول الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأول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 رواه البخاري ومسلم هذا الحديث تفرد بروايته يحمل سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس له طريق تصح غير هذه الطريق كذا قاله علي بن المديني وغيره وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ في ما ذكر الشيخ من أن هذا الحديث لم يصح إلا بطريق الأحاد فيه فائدة عظيمة فائدة عظيمة يجب أن نستفيدها أسيم وقد خاض الخائضون من أهل اللهوى في مسألة حديث الأحاد هذه الفائدة هي أن أصول هذا الحديث إلينا عن طريق الأحاد مع أنه تنبني عليه جميع أمور الدين كل أمور الدين الأعمال الصادرة من المسلم من العبادات و الأحكام والأخلاق والمقاصد مقاصد الدنيا ومقاصد الآخرة كلها تعود في صحة أو قبولا أو ردا على هذا الحديث كلها تدور على هذا الحديث معنى هذا أن نجزم أن كل أعمال المسلم تدور على هذا الحديث وقد أجمع جميع أهل العلم المعتبرون حتى من من ينتسبون للفرق التي طعنت في حديث الأحاد مثل أشاعر والماثردية وقبلهم الجهمية والمعتزلة والآن الفرق المعاصرة كالأباطية والرافضة وغيرهم مع أن الرافضة لا يشاركون أصلا في السنة لكن مع ذلك أيضا هم يطعنون في حديث الأحاد وان كانوا أصلا لا يعتمدون على الأسامة الطاقة إلا في الننات المهم هذه الفرق جميعا اجتمعت على الطعن في الحاد عن جزء أو كله. بعضهم يقبل حديث الأحادي في غير العقائد وهل, وهل أهم على المسلم من عقيدته الشاهد إنه يعني إجماع الأمة على قبول هذا الحديث دليل على أن الأمر لم يأتي يعني من باب المصادفة وذلك أن الله عز وجل حينما تكفل بحفظ الدين وتكفل بقاء السنة وضوحها في البيضاء التي, ال... التي ليلها كنهار لا زغانها إلا ومع ذلك جاء هذا الحديث العظيم بطريق الأحاد هذا دليل على أن الأحاد إذا صح أو معتبر في الدين وإذا كان اعتبر الأحاد في هذا الحديث الذي تدور عليه جميع عمال المسلم عقيدة وشريعة وإذا فكيف بغيره من الأمور الأخرى اللي هي تندرج تحته وجزيات تحتها. إذن فالطعن في أحادث الأحاد طعن في الدين لأن الله عز وجل قدر أن يأتي هذا الحديث بطريق الأحاد يسمى صنع البشر ولا تقصد ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة الذين جاءوا بعد ذلك وذونوا السنة ما قصدوا أن يعملوا شيئا اسمه أحد الأحاد وأن يتعمدوه ليلزموا بالآخرين أبدا الله عز وجل هو الذي هيأ ذلك وأن هيأ مثل هذا الحديث ليكون هذا الحديث الذي عليه معدار جميع عمال المسلم ليكون أيضا إنما جاء بتريك الأحد وما ذلك لابد من قبوله وإن رغمت أنوف أهل الأهواء والبدع والافتراق وهم قبلوه أيضا كذلك فينبغ الطلاب العلم يتنبه لهذا ليجعلوا مثل هذا حجا الذين طعنوا في حديث الأحر وقالت كيف تطعنون فيه في بعض الأمور لتخالف أهواءكم وأنتم تعلمون أن حديث حديث المعلمين والنيات جاء عن هذا الطريق وقام عليه أو, أو دار عليه دين كل مسلم وتعترفون بذلك نعم ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير فقيل رواه عنه أكثر من مئتي راوين وقيل رواه عنه سبعمائة راوين ومن أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحمد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح فأقامه مقام الخطبة له بشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الأبواب فجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات وهذا الحديث العجيب أيضا ولكن هذه النقطة لكن مما يدل على أن العز وجل مثل هذه القضية لتكون يعني مصدر مصادر الدين ولا يجوز الشك فيها أن هذا الحديث ما رأى عن أبي صلى الله عليه وسلم على السند الصليح إلا واحد ولا رأى عن عمر إلا واحد ولا رأى عن الراوي الثاني إلا واحد ولا رأى عن الثالث إلا واحد يعني ليس بالإنفراد بمثلا طبقة من طبقات أو في رجل واحد من رجال الإسناد بل الإسناد إلى, إذا إلى, إلى الرابع على يدور على واحد نعم طبعا الأسانيد الصحيح الأخرى كما قال الشيخ لا تصح سيد الله لا دعي الكلام فيه نعم وهذا الحديث أحد الحديث التي يدور الدين عليها فروي عن الشافعية أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه قول الشافعي بأنه ثلث العلم هذا الحقيقة قول فيه, فيه يعني قوة الاستنباط وذلك أن العلم اللي هو الدين كله والعلم هو يتمثل به الدين والدين يتمثل به العلم الدين إنما هو نية وقول نعمل. نية وقوال وعنيات وقوال وأعمال فالنيات جاءت في هذا الحديث إذن هي يعني ما جار الدين على هذه الأمور الثلاثة ما في القلب وما يمتق به اللسان وأعمال الجوال هذا الدين كله فطبعا يكون قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمال بالنيات شمل الجانب الأول وهو ما ينبثك من القلب وهو ثلث على هذا الاعتبار ولذلك قالوا الإيمان نية وقول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل والاعتقاد والنية هو الذي جاء في هذا الحديث نحن. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر الأعمال بالنيات حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين نعم, نعم بيض... معنى كلمة الأمام أحمد واضح أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة الجانب الأول حديث النعمان بن بنيات لأن الإسلام لا بد أن يقوم على تصحيح القصد وصحة الأعمال وقبول وهذا يدور على حديث العمال بالنية والأمر الثاني ان الدين أيضا يقوم على الجانب الثاني وهو نفي الشرك والجزاء نفي كل ما لم يرد في الدين كل ما لم يرد في الدين وهذا يقوم على حديث من أحدث في أمرنا والجانب الثالث التزام شرع الله عز وهذا يقوم به حديث الحلال بيّن الحرام إذن هذه الحديث الثلاثة شملت الدين كله ولي ما يتعلق بتصحيح النية والصحة والقبول ثم ما يتعلق بتطهير الدين وحمايته من الشرك والبدع والمحدثات وهذا حديث من أحدثه في أمرنا وما يتعلق بقبول شرع الله عز وجل والأخذ بأوامر الله والانتهاء عن نواه الله وهذا يتمثل بالحلال البين والحرام نعم قال الحاكم حدثون عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وقوله من, وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث نعم وهذا التقسيم قريب من التقسيم الأول وإن كان أخذ وجها آخر من التقسيم لأن هذه الأمور كما تعلم من استلاحية استقرائية ففي هذا الحديث أو في هذا القول اللي سنده عبد الله بن أحمد عنه ما يؤتفق مع القول الأول لكنه يبدأ بالأعمال بالنيات معنى أن الدين يقوم على صحة الأعمال وقبولها وتصحيح القصد ثم أن خلق أحدكم يجمع هذا الإمام بالقدر الإمام بالقدر التسليم لقدر الله عز وجل ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهرب هذا في نفي الشرك والجدع والمحدثات فيبدو لي والله أعلم أنه أدخل جانب التشريع وجانب التزام شرع الله عز وجل في الأعمال بالنيات وفي القول بالقدر لأن من سلم بالقدر سلم بالشرب نعم وعن إسحاق ابن راهوي قال أربعة أحاديث هي من أصول الدين حديث عمر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد هذا كالتقسيم السابق إلا أنه أيضا هنا جعل الأقسام أربعة أقسام أربعة أضاف القدر أضاف القدر لأنه فعلا من مباني الدين الكبرى الإمام بالقدر أما إنما الحديث من العمل بالنيات وكما سبق. كذلك الحلال بين والحرم بين كما سبق بيانه ثم ذكر القدر وذكر أيضا نفي المحدثات والبدع عن الدين نعم وروا عثمان بن سعيد عن, عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب يقصد بهذا أن أي أمر يحدثه الناس ليس في دين الله عز وجل غير مقبول عند الله عز وجل في الآخر لأن عاقبة أعمال البشر هي في الآخر فكل ما أحدثه أهل الأهواء والبدع والافتراب من الشرك والبدع والمحدثات فهو عند الله عز وجل ليس مقبول ولا ينجيه في الآخر وجمع عمر الدنيا في إنما النبنات أي الدنيا التي هي أعمام مقاصد الناس في الدنيا إن كان صحت النية صحت المقاصد وإن فست ال根ية فست المقاصد وإن كان هذا أيضا يترتب عليه الأول وهو الفساد في الآخرة لكن فساد في الآخرة يتعلق بما يتديم به الناس ما يتديم به الإنسان ان تديم لله يعني ما يتديم به تشريعا مصدر التشريع، مصدر التديم فإن أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة فهو امتدع ويكون مما ينطبق عليه من أحدث به أمرنا هذا ما ليس منه فهو ويكون على هذا عمله غير مقبول عند الله عز وجل والآخر وصفه الشيخ بأنه ملمور الدنيا لأن الأمر راجع إلى أعمال الناس ومقاصدهم التي هي وقت التكليف وقت التكليف, ووقت التكليف هو الحياة الدنيا نعم. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة حديث ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث ألا... أربعة آلاف حديث فيما حفظهم لا يعني بذلك أنه حصر السنة كلها أنا أعلم أن الإمام أحمد أخذ المسند من ألف, ألف حديث يعني من مليون لكن كل ذكر ما بلغه فهذا اللي بلغ بلغ الإمام بيتاوت أنه بلغه أربعة ألاف فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال فكل حديث من هذه ربع العلم أيضا فعلا هذه الحديث جمعت, يعني جمعت جوانب الدين الحديث الحلال بين الحرامين جمع ما يتعلق أو أشاره لما يتعلق بالشرع واتباع الشرع العز وجل إنما العمال إن بالنيات تعلق بما يعني بما يتعلق بمقاصد العباد تصحيح القصد وإن الله طيب هذا يتعلق بإحسان العمل. حسن العمل وحديث من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعني يتعلق بالأخلاق حسن الخلق،, حسن الخلق إذن في الأول في التشريع والثاني في المقاصد والثالث في الأعمال في حسن الأعمال أو حسن حسن العمل والرابع في الأخلاق نعم وعن أبي داود أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنة جمعت فيه أربعة آلاك وثمان وثمان حديث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 والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين والحرام بين وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله الأعمال بالنيات وقوله الدين النصيحة وقوله وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم نعم أيضا هذه الأحديث من وجه آخر تشمل أم أمور الدين جميعا كل هذه وجوه من وجوه تقسيم يعني الدين إلى إما أعمال البشر أو المقاصد فالحلال بيين والحرم بيين كما أشرت هذا يتعلق بإتزام الشرع وقول اللذر والذرار تعلق بتحقيق العدل والإحسان والتخلق بالأخلاق الحسنة وقول الأعمال بالنياف كما هو متعلق بالمقاصد والدين النصيحة كما هو على ظاهرها أنت أتعلق ببذل النصح اللي هو بذل طاقة في ما هو الخيث للدين وللمسلمين فيما فيه الخير أن يبذل المسلم جهده فيما فيه الخير لدينه وللمسلمين نعم وفي رواية عنه قال أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث حلال بين والحرام بين وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث ازهد في الدنيا يحبك, يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أيضا هذا كما سبق الله أنه هنا أضاف أو أردف الورع والزهد في الدنيا وهذا لا شك أنه من مقصد الدين فالأعظم من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان في المسلم من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان سواء حسن الاعتقاد والتزام شر الله عز وجل وتحقيق الإيمان في قلب المسلم بالمحبه المحبة والرجع والخوف وسائل الأعمال القلبية وعمال جمال الجوارح ثمرتها فعلا تتضح بالوراء والخشوع ونحو ذلك من الأعمال التي هي الميزان لمن أراد أن يختبر إيمانه ويرى مدى تمسك الناس بالدين الورع والخشوع فهذه من أعظم مباني وثمرات الديني كله نعم وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز, <تصفيق> بن مفوز المعافري الأندلسي عمدة, عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية نعم صحيح هذا إذن نخلص بهذا إلى أن تقسيم هذه أو أن هذه التقسيمات إنما بنيت على الأصول التي جاءت في نصوص عن نبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الكلمات الجوامع التي جمعت الدين في أحاديث ثلاثة أو أربعة أو حديثين وأحيانا يجمعها حديث واحد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عما يعمل قال قل آمنت بالله ثم استقم هذا جمعت الدين كلها كل ما ورد من الدين جمعته هذه الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم هذه نماذج من جوامع الكلم التي أشار إليها الأمة على هذا النحو ومع ذلك هذه الجوامع قد يزيد عزاد عليها وينقص فكل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حق وأغلبها من الجوامع بل كلها من الجوامع وكما ذكرت سابقا من أفضل الأمثلة وأوضحها للجوامع الكريم هي هذه الأحاديث الخمسين التي هي موضوع هذا الكتاب وسنقرأها ان شاء الله وهذا نقف لأن الشيخ سيبدأ بالشرح بعد هذه المقدمات المفيدة الجليلة والتي سنجد مثلها والكثير من مثلها إن شاء الله من خلال الكتاب ولذلك أنا أرغب أن تعودوا على تقييد هذه المسائل لأنها درر قد تفوت عليكم إذا ما سجلتموها أثناء القراءة والشرح أي قراءة شرح الشيخ نسأل الله الجميع توفيقه السداد صلى الله وسلم وبركه عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه قفنا في مضوع في جامع العلوم والثكم على صفحة 63 محققة على قوله وإنما عمل بالنيات في روايه إلى آخره شرح الكلام نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية الأعمال بالنيات وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه قلنا أن يشرع الشيخ بالتفسيلات في تفسيلات أقوال العلماء في معنى إنما الأعمال بالنيات ومعنى لكل من ما نوأ. وحبنا نشير إلى مجمل المسائل من أجل أن نستحضرها في أذهاننا لأن الشيخ قدم وأخر فيها وخلط فيحتاج إلى أننا نستحضرها في أذهاننا ثم سنجد في التفصيل ما فيه إن شاء الله يعني فائدة عظيمة من كلام الشيخ أهم الله مجمل ما أورد الشيخ من أقوال في معاني معنى إنما الأعمال بالنيات عدة مسائل ممكن نوصلها إلى ثمان ثمان معاني لأعمال بالنيات المعنى الأول أن المقصود بالنيات إن المقصود بمعنى الأعمال بالنيات يعني من حيث الصحة والفساد هذا الأول والثاني من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار وهذه أوسع من مجرد الصحة والفساد والثالث من حيث القبول والرد والرابع من حيث الحصول من حيث الحصول والخامس من حيث الأجر والثواب والسادس من حيث الموافقة أو عدم الموافقة وفقى لشرع الله عز وجل وعلي السنة النبي صلى الله الموافقة وعدم الموافقة والمعنى السابع من حيث القصر والتوجه والثامن من حيث الصلاح والفساد يعني إذن إنما العمان بالنيات صحة أو فسادا اعتبارا أو عدم اعتبار قبولا أو ردا قصولا أو عدل قصود أجرا وثوابا أو عكس ذلك موافقة للسنة والشرع أو عدم القصد والتوجه لما نبنيات من حيث القصد والتوجه أو عدم ذلك وأيضاً لما نبنيات من حيث الصلاح الأمال وحساد الأمال هذه المعاني تتداخل تتداخل ولذلك حصرها الشيخ كما سيقرأ القارئ الآن في ثلاثة أطوال ثلاثة مذاهب تجمع هذه المعاني الست لكن قبل أن نبدأ ايه يعني استعراض كلام الشيخ واحب ان ان ابين معنى النيات اجمالا دون التفصيل النيات المقصود بها اجمالا المقاصد والارادات المقاصد والارادات هذا معنى النيات على وجه الاجمال نعم فكره وقد يختلف في تقدير قوله الاعمال بالنيات فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات فعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلا نية فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هنا. نعم حقيقة هذا القول يلاحظ أن الشيخ لا, لا, لا يرجحه لأنه نسبه للمتأخرين وقال أنه زعم وأيضا يظهر أن هذا القول ضيق لأن الذين أشارهم للشيخ قصدوا بهذا المعنى الصحة والفساد نم مقصود بالنياة من حيث الصحة والفساد وهذا فيه نظر الامر اوسع من ذلك النم karena من צلال في الصحة والفساد وفي القبول والرد وفي الاجر والثواب وعند ذلك وغير هذا من المعاني التي رجحها اكثر العلماء في القول الثاني ذي لسيت اذا المعنى الاول أو القول الاول إن المقصود من النيات activical من حيث الصحة أو الفساد نعم الثاني وهو سيأت سيقرأ القاري الآن شامل وهو أن المقصود إنما أعمل من يأتي جميع الوجوه التي مر ذكرها جميع الوجوه الثمانية المر ذكرها وهو مذهب جمهور السلام نعم وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد إذن أصحاب هذا القول يرون عموم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما العمال بالنيات أي من حيث جميع الأمور المعتبرة من حيث الصحة والاعتبار والقبول والرد والحصول والأجر والثواب والموافقة والمخالفة والقصد أو التوجه أو نحو أو غير ذلك والصلاح والفساد إلى آخر نعم قال في رواية حنبل أحب لكل, لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات فهذا يأتي على كل أمر من الأمور وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل قلت كيف النية قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس وقال أحمد بن داود الحربي حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات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 ويكون قوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع وهو أن حظ العامل من عمله نيته فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره إذن قولنا بإسراء سلم وإنما لامرئ ما نوى في بعض الأفحاظ وإنما لكل امرئ ما نوى هذه هي التي أقرب إلى التخصيص إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات هذه عامة تشمل جميع الأعمال وإنما لكل مرئ ما نوأ هذه خصصت وإنما لكل مرئ ما نوأ هذه خصصت عمل العمل المرء من حيث القبول والرج أو من حيث الجزاء والثوار على ما نوأ لكل مرئ أي كل من يحصل من القبول والجزاء على حسب نيته من القبول أو عدمه الجزاء خيرا أو شرا بحسب ما نوى فهذا المقطع هو الذي ربما يتوجه إلى التخصيص أما أول حديث فهو عام في جميع أعمال المكلف وهذا ما ذهب إليها إمة السلام نعم ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات هذا قول ثالث هذا قول ثالث الأول من حيث الصحة أو عدمها والثاني من حيث العموم من جميع الوجوه والثالث أن المقصود ان العمل بالنيات من حيث الصلاح من حيث الصلاح والقبول والثواب من حيث الصلاح والقبول والسواب فهذا أعن من القول الأول وأقل من القول الثاني نعم ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات فيكون خبرا عن حكم شرعي وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة وقوله بعد ذلك وإنما لمرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به فإن نوى خيراً حصل له خير وإنه شرا حصل له شر وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية بحسب النية المفتضية لإيجاده وجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نية الفاسدة إذن الجملة الأولى على هذا التعريق للتقديل الجملة الأولى في مدى صلاح العمل أو فسابه والجملة الثانية التي هي لكل من ما ترجع إلى ثواب العمل وهذا تخصيص يعني يبدو لي أنه ليس هو الراجع لأن نعنى العبارتين الأولى والثانية أشمل من ذلك أشمل من ذلك وإن كانت الثانية أخص من الأولى فلذلك نجد أن التفسير الأول الذي عليه الإمام أحمد والطبري والمكي وغيرهم من الأوائل أشمل وأدق وأولى بأن بي بي يعني بعموم أولى بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلب نعم فقد تكون نيته مباحه فيكون, فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده واباحته بحسب النيه الحاملة عليه المقتضية لوجوده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره هنا يشير إلى التعريف اللغة للنية وأيضا يشير إلى أن القصد والإرادة أوسع من النية وهذا قد لا يكون مسلم من كل وجه لأن نفرق بين اعمال المكلفين فاعمال المكلفين تنقسم الى قسمين او تنقسم بحسب احوال المكلفين فالمكلفون منهم من هو على دين صحيح يحكم مقاصده وهم المسلمون واهل السنه واهل الحق في جميع الامم فهؤلاء النية تشمل جميع المقاصد عندهم وتكون النية بالمعنى اللغوي العام تشمل المقاصد والإرادات والنوع الآخر من البشر وهم الذين لا يدينون بالحق فهؤلاء قد لا يكون عندهم النية المعنى الشرعي للنية فيكون معنى المقاصد أو معنى القصد أوسع من النية في مفهومها أو في انطباقها على أعمال هؤلاء المكلفين الذين لا يدينون دين الحق وكلما كثر وكلما تمكن العبد من عبادته لله عز وجل وكمل في ذلك كمال البشر كلما صح أن يقال أن النية الشاملة لمقاصده وإراداته وكلما خف أو قصر في دين الله عز وجل فإنه يضيق معنى النية عنده حتى تكون مقاصده وإرادات وأغلبها لا تدخل في النية المطلوبة شرعا فعلى هذا يجب أن نفرق ومع ذلك فإن الشيخ سيأتي بخلافات هل النية تشمل جميع المقاصد والإرادات أو هي أخص وهو أشار هنا إلى أنها أخص الله أعلم ونقف عند هذا المقطع لأن الكلام التالي يحتاج إلى درس المستقيم نسأل الله الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى, بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين وقد صنف ابو بكر لحظه اولانا مقصود بالعارفين العباد والمشايخ الاوائل قبل ظهور قبل ظهور مصطلح العارفين عند الصوفيه الذين يشدون بالعارفين اصحاب الدجل والكشوف المسعومه وال الأحوال المزعومة سمونهم بالعارفين لكنهم في الحقيقة مبتدعة وزناتقا وهم بين هذا وذاك أما العارفون هنا والذي أطلق عليهم السلف هذه العبارة فيقصدهم من العباد عباد أهل السنة عباد النساك الذين أصحاب المقاصد الحسنة الذين لم يبتدعوا سموا بالعارفين فعليها قبل أن يعني أن يعني نستطرد في هذا الموضوع حبا نشير إلى التمييز بين بين النوعين بين المعنائي للنية لأنه لا يزال فيما يبدو لي هناك شيء من الاختلاط بين النوعين الشيخ هنا أشار إلى أن مقاصد يعني أو اصطلاحات العلماء الذين كتبوا في النية أو تكلموا عنها علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول الذين تكلموا عن النية قصدوا أحد معنين المعنى الثاني هو المعنى الشرعي الذي تتعلق به أغلب أفعال العباد وهو, الذي وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات غالبا المقصود غالبا هو أن المقصود بالنية القصد قصد وجه الله عز وجل والنية هنا إذن تتعلق بالعبادة بالتعبد الله عز وجل قصد وجه الله وكل أعمال المسلم لابد أن تتعلق بها هذه النية حتى المباحات لابد أن أو من الأكمل له أن يعني يميز أعماله بهذه النية بأن يقصد في جميع أعماله المفروضات والمسنونات وأعمال الطاعات والأعمال المباحة كل ما يتناوله في حياته في يقضته وفي جميع أعماله كلها ينبغي أن يميزها بمعنى أن يقصد بها وجه الله عز وجل فهذا هو المعنى الأغالب في القصب النية هو الذي سماه الشيخ المعنى الثاني أي القصب والتوجه القصد والتوجه المعنى الأول يستعمله بعض الفقهاء المتأخرين وليس ولم يعرف استعماله عن الفقهاء الأوائل في عهد الصحاب والتابعين إنما استعمله بعض الفقهاء المتأخرين لما يعني قل تمييز الناس العبادات الناس كانوا في انقبل الفطرة وكان الواحد منهم عندما يقوم لصلاة الظهر ما يحتاج يذكر نفسه من صلاة الظهر والعاصر لأنهم أقربوا للفطرة وما جاءتهم تعقيدات الحياة ووسائلها ووجود يعني الاستطرادات في كتب الفقه التي بعض كتب الفقه أوجبت عند الناس شيء من الوساوس نحو ذلك فالمهم أن هذا المعنى الأول قصدوا به التمييز بين الأعماء يعني أن تمييز بين الظهر والعاصر تميز بين صلاة الليل صلاة النهار تميز بين يعني نوع عملك من حيث هو العمل المادي للمقاصد فهذا النوع سمى نية من باب التجوز وإن كان أيضا قد يدخل في معنى الشرعي للنية لكنه دخول بعيد جدا يعني هو أقل الأمور لتشملها معنى النية الشرعي معنى النية الشرعي غاربا يشمل التمي... تمييز القصد لا تمييز العمل تمييز القصد في القلب الذي ينبع من القلب أما تمييز العمل قد يسمى نية لكنه في الغالب لا تتعلق به المقاصد إنما يتعلق به العمل البات نعم وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية طبعا يقصد كتاب قصد وجه الله بالعمل قصد وجه الله بالعمل نعم وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصل ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول اللي هو التمييز وهذا طبعا بعيد يعني, يعني كأنهم قلبوا المسألة قلبوا المسألة المعنى الأول التمييز بين الأعمال بين عمل وعمل يكون هذا مثلا صلاة فريضة وهذا صلاة نافلة هذا صلاة ظهر وهذا صلاة عصر كون هذا صيام فرد وهذا صيام كذا هذا صيام في رمضان وهذا صيام في غير رمضان هذا سنة في غير وهذه سنة في نهار تميز بين أنواع الأعمال سم نية عند بعض المتأخرين وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل ناوي والإرادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا فهي حينئذ بمعنى الإرادة لذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقوله من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدن من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقوله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ ابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ارتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي ولأن الأسلاح والأمر المعروف أن المنكر وإن لم يبتغ يعني هو خير في ذاته خير في ذاته بصرف النظر عن نية فاعله بصرف النظر عن الفاعل ولذلك بعد ما ذكر أن, أن, أن هذا الصدق والمعروف قال ومن يفعل ذلك ابتغام الله الله بمعنى أنه قد يفعل الصدق وقد يفعل المعروف الإنسان الذي لا يفتغي وجه الله لكنها مع ذلك تسمى صدقه معروف لذاتها لأنها في ظاهر بالناس أنها من عمل الخير لكن يبقى الأجر عليها مرتبط بالنية نعم وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح, والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه والله فنا أظنها أما بالنسبة إلى الآمر والمصلح نعم وأما بالنسبة إلى الآمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته نعم, نعم جائز جائز الأمر, الأمر نعم ماشي أمر بمعروف أمر بصدقها ومعروف نعم إلى الأمر هذا الأمر بالصدقه المعروض وهو يتوجه إلى نعم أكمل أكمل كان خيرا له وأثيب عليه وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه وهذا بخذاة من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيره لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك وهذه الحقيقة فائدة كبيرة يجب أن تتأملها جيدا أن نفرق بين الأعمال التي تصدر من الناس فإن كان العمل من باب المعروف المتعدد إن كان العمل إن كان العمل من الخير لذاته هو خير لذاته مثل البر بالناس الإحسان إليهم أو المعروف عن المنكر الصدقة فهذا أمر ينبغي أن يحمد من الناس يمينهم أما مسأة النية والأجر والثواب عليه فهذا لا ندخل فيه بين العباد وبين ربهم وهذا يفيدنا في الحكم على أفعال الناس ففعل الناس تصدر في هذه الأبواب وأبواب الأمر ماروف أن المنكر والصدقة وعمال البر والإحسان يجب أن نتكلم في مقاصد الناس فيها بل نحمد،, نحمد ما يظهر منها لنا ونحمد من فعل ذلك ولا نتكلم في المقاصد ولو حتى علمنا أن هناك أمارات ودلائل على أن هناك من يعمل هذه الأمور لمقاصد دنيوية فلا يجتدعي ذلك أن نذمها العمل أو أن نوكفه أو أن يكون لنا يعني موقف تجاه, يعني مثل ما نقول تجاه مثل كما يقول بعض الناس يعني أن هذا من باب الرياء والرياء يجب أن نمنعه وأنه صاحبه لا نقول حتى لو تبين لنا أن هناك أعمال من الناس أو من بعض الناس دلة القراءة على أنها رياء أو سماع نحو ذلك فلا يمنع ذلك من أن نقبلها منهم ونشكرهم عليه. والله يتولى أقول هذه فائدة عظيمة ونقف عند هذا المقطع لكن أحب أن أعود لما ذكره الشيخ من ما أورده بالنصوص الآيات التي وردت كلها عبرت عن النية بالإرادة والابتغاء وهذا دليل على أن المقصود بالإرادة هنا يريدون وأرادوا وكذلك ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك أن المقصود بها القصد والنية في جميع هذه النصوص وأراد الشيخ بذلك أن يثبت أن المعنى الأصلي للنية المعنى الشرعي الذي وردت به النية أصلا سواء في الحديث أو في النصوص أن المقصود به ابتداء هو المقاصد مقاصد العباد في الأعمال وهو ما يقصدون به وجه الله أو لا يقصدونه هذا هو المقصود به بالنية غالبا وعلى هذا في النصوص تحدد المعنى الشرعي الاستلاحي على نحو ما رجحه الشيخ أما التمييز من الأعمال فهو معنى ثانوي للنية كما سيأتي أيضا التفصيل عند كلام عن أوسياق كلام السلف في مبعث الدرس القادم إن شاء الله نسأل الله التوفيق والسداد صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم يعني لو إن إنسانا تصدق يقصد دنيا لكنه مع ذلك اقتدى به آخر هل يكون له أجر كما ورد في النصوص من سنة, سنة حسنة ما أدري والله لا تحتاج المسألة إلى تعمل في جمع العلوم والحكم وصلنا إلى الأثار من السنة وأقوال السلف الصدر الأخير من صفحة 67 نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا نعم عشان نربط الموضوع هذا بالسابق الشيخ ذكر أنه أشهر المعاني لمعاني النية ذكر معنييني المعنى الأول التي التعبير الذي عبر عنه كثير من الفقهار في مسألة التفصيل في العبادات وهو أن النية عندهم تعني تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض كأن تميز صلاة الظهر عن صلاة العصر أن تميز مثلا صيام النفر عن صيام الفرض أن تميز مثلا الطهارة الواجبة عن الطهارة المستحبة يعني يكون في نيتك تمييز العمل عن عمل آخر هذا نوع ويقول أن هذا ليس هو الغالب في المقصد الشرعي في الألفاظ الشرعية وإن كان يشمل معاني النية لكن ليس هو الأغلب الاغلب في التعبير عن نية هو المعنى الثاني وهو أن المقصود بالنية التوجه بما تقصد له العمل وهو أن الأصل في النية أن تقصد بها الله عز وجل تقصد بها وجه الله فذكر الأدلة على ذلك على أن ذا من القرآن على النصوص الآيات الشرعية الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وردت استعمال النية على هذا المعنى وهو قصد وجه الله عز وجل أو ضد ذلك فمن كانت نيته وقصده وجه الله فإنه تحرت نيته إلى الحق ومن كانت نيته أن قصد غير الله غير وجه الله فإنه يحصل ما نواه لكن لا يحصل له من الله عز وجل أجر والثور وأراد أن هذا المعنى أيضا من نصوص الشرعية وأن المقصود للنصوص الأخرى لها الحديث وأيضا أثار السلف وأن المقصود بالنية هو هذا المعنى الثاني قصد وجه الله عز وجل أو العكس نعم. قال المؤلف رحمه الله ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غزى في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته وخرج ابن ماجة من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على نياتهم ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث الناس على نياتهم وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث المقتتلون على النيات وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسغ به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على وفيها أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث وقال فيه يهلي نعم هذا الحديث اللي ورد عن أمي سلمة وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيش يبعث إلى, إلى, إلى بيت الله الحرام ورد أن هذا من من ملاحم الساعة الكبرى وورد في بعض السياقات لأنه ما يدل على أنه ليس من ملاحم الساعة الكبرى والله أعلم بذلك لكن المقصود أن هذا لم يقع إلى الآن إلى الآن لم يصبحت هذه العلامة وهي لم تعدت من العلامات الكبرى وإن كانت عدت في بعض الألفاظ من ضمنها لأن علامات الساعة الكبرى دخلت فيها علامات صغرى غير العلامات الصغرى التي تسبقها يعني أكثر العلامات الكبرى علامات الساعة الكبرى مثل خروج الدابة والدخان إذا كان ما حدث في الزمان السابق وطلع الشمس من مغربها وخرج عجوج ومجوج ونزول الدجال ونزول خروج المهدي ونزول عيشاء عليه السلام وكذلك الخصوف الثلاثة التي تحدث في جزيرة العرب وفي المشرق والمغرب هذه كلها لم تحدث إلى الآن وكثير من العلامات الصغرى حدثت إلي العلامات التي ذكرت مصاحبه العلامات الكبرى جاءت في سياسة حديثها ومن العلامات الصغرى حديث الخصف هذا الجيش الذي يخصف به هذا لم يحدث بحده هل يحدث قبل العلمة الكبرى أو في أثنائها؟ الله أعلم وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرا وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمرا وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لفظ ابن ماجة ولفظ أحمد من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا وخرج ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وعن زبيد اليامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب وعنه أنه قال إن وفي كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصر قال داود والبر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوم النيته إلى أصله <تصفيق> وعن سفيان التوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وعن يوسف ابن, ابن, ابن إسباب قال تخليص النية من فسادها أشد علي, على العاملين من طول الاجتهاد وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة قال كما أنت حتى أنوي قال ففكر هنيهة, هنيهة ثم قال امضي وعم مطرف بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية نعم قبل أن نبعد عن الناس السابق اللي هو كلام نافع من جبير الحقيقة مثل هذه المعاني <تصفيق> قد لا يقر عليها من قالها إذا حملت على ظاهره فإن مثل هذه العمال لا يزل أن نقتدي بمن قالها لكننا نعرف معنى واحد من أجل هساق المؤلف هذا الكلام وهو اهتمامهم بالنية لكن هل يصل الحد إلى أنه المسلم يتوقف حتى يعني حتى يجدد النية بمعنى أنه يقول هذا التوقف الظاهر حين يقول له ألا تشهد قال كما أنت حتى أنوي هذا أمر ما هو مستساق القصف حسن لكن العمل هذا غير حسن فالأصلح المسفن النية عنده لا تحتاج لمزيد تأمل القلب في لمحة بصر يتوجه إلى النية الصادقة أما فلا مستاذر فكله حق أنه هو أن الإنسان ينبغي دائما أن يتعهد نفسه بتجديد النية هم لا تجديد النية أنه, أنه يعني في كل عمل يعني كما يفعل البدع لا تجديد النية أن يتعهد قلبه بأن يحتسب أموره لله عز وجل أن يخلص أعماله لوجه الله أن يحاول دائما أن ينقي قلبه من أن يكون الغرض الدنيا أو الغرض الرياء أو السمعة أو الغرض الخلق يعني تعهد نفسه بين وقت وآخر وهذا مشروع وطلوب المسلمين بين وقت وآخر ينبغي خاص ينبغي أن تعهد نيته ويتعهد قلبه يستصلح قلبه لألا ينصرفه إلى الأهواء والرغبات والأمور التي تصرف عن قصد الحق نعم ما بين وقت وآخر لا بد أن يعالج قلبه لكن يجب أن نستبعد أمور أولها أن نستبعد ما يسمى بالتلفظ بالنية هذا لا دخل له لأن النية عمل قلب هو بين العبد وبين ربه عز وجل والتلفظ به لا يعني شيئا فقد يتلفظ من ليس من لا يستشعر المعنى الشرعي فيكون لفظه لا ينفعه وقد يتلفظ من يعبد العمل في قلبه فما جاء بجديد فالتلفظ بالنية بدعة وكذلك أيضا أن يتوقف الإنسان عن عمل حتى يحرر نيته أيضا هذا هذا وسواس ينظر إنسان ينظي في عمل الخير ينظي في عمل بل كل عمل مباح على يعني ما يعني يتيسر له دون أن يتوقف كما يفعل الموسوسة إلى أن يحرر نيته على معاني قد يكون فيها نوع من مداخل الشيطان عليه فإذن النية تنقلب في لحظة لا تحتاج إلى توقف النية في لحظة تستطيع أن نيتك الخالصة عن نية المقاصد غير المشروعة فهذه معاني ينبغي التنبه لها بمناسبة كلام نافع من جبيل قد نوافقه على ما يظهر لنا أما إذا كان هناك معنى آخر يخصه فالله أعلم بالحال قد يكون مثلا في حال شغل شديد اشغله أن تحضار معنى وأين سيذهب وماذا سيفعل قد يكون شارد عن الكلام الذي قيل له فأراد أن يستعيد قواه هذه معاني غامضة بعيدة وظاهر اللفظ غير صحيح الله يعني شيخ يمضي في نية في العمل ثم يصحح النية أقصد المضي المسلم بالنية الصالحة أو يعني تعهده لقلبه بأن يحرره من النوايا غير الصالحة هذا أمر لا يحتاج إلى إجراءات لا يحتاج أن يقول للمعقف حتى أصحح نية المسألة بينه بين رب وهو في, في لحظة واحدة متما يعني حرر نيته من المقاصد الدنيوية فهذا الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى لكن الإنسان قد يجد في نفس قلبه شيء مما يعني يحتاج لمعالجة هذا أمر بينه وبين ربه يعالجه بالطاعات وفعل الخيرات وللإنسان يجد من قلبه قسوة يجد من قلبه أحيانا التوجه لمقاصد غير مشروعة فهذا الأمر يعني لا ينبغي أن يظهر للناس على أنه عمل إجرائي يجريه كما يجري الأعمال الدنيوية البحتة لتحتاج مقدمات. هذا عمل قلبي بين الإنسان وبين ربه ولا يحتاج لأن يظهر للناس ماذا سيعمل وماذا سيجري لا بلفظ النية ولا بغيرها نعم وعن بعض السلف قال من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة وعن ابن المبارك قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية نعم هذا معنى عظيم هذا معنى عظيم يجب أن نقف عنده كثيرا كثير من ما يستصره الناس من أعمال الخير والبرد ويعمله أحد بنية صادقة يكون أعظم عند الله عز وجل مما هو عظيم في, في, في نظرة الناس لكن قد يكون تكون في النية خلط فيه أو عدم إخلاص فالعبرة بالنية لا بنوع العمل نعم الأعمال تتفاضل لكن تفاضل الأعمال أمر فيما يظهر لنا أما فيما يتعلق بالأجر عند الله عز وجل وتقدير الأمال فهذا أمر غيبين والأمر يرجع فيه إلى علاقة القلب بالرب ومدى صلة القلب بربه على نحو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فوصفه على درجتين الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه فهذا القلب إذا وصل إلى هذا الحد خلصت نيته وعظمت أعماله مهما صورت في أعلى الناس والدرجة الثانية وهيضة جيدة فإن لم تكن ترى فإنه يراك ما نزل عن هاتين الدرجتين إنما هو الخلط الذي عليه أمثالنا إن شاء الله يعفو عنا نعم قال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. وقال الفضيل بن عياط إنما يريد الله عز وجل من كنيتك وإرادتك وعن يوسف بن إسباط قال إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله خرج ذلك كله بن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية وروا فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل والورع عما حرم الله عز وجل وصدق النية فيما عند الله عز وجل سبحانه وتبارك الله فيك نتلب عند هذا الحد لكن أود لو أن أحد الأخوة من أعطاه الله وقتاً واستعداداً للبحث أن يقف عند هذه النصوص وقفات الآيات والأحاديث وأثار السلف يستجلي منها القواعد والأصول الشرعية في معنى النية وأيضا القواعد والأصول الشرعية في استسلاح العبد لقلبه استسلاح الإنسان لقلبه والفوائد الأخرى التي تجدونها في مثل هذه الألفاظ الموجزة القوية التي تعتبر منهج تربية تربية المسلم المسلم لنفسه ولغيره نسأل الله لجميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم ومبارك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل صحي الاستدلال بقوله عز وجل قل, أتعلم قل أتعلمون الله بدينكم على من يتلفظ بالنيه نعم صحيح ومن أقوى أدلة نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنيات حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعمال بن بشير وإنما يتم ذلك بأمرين أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات وقال الفضيل في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمدا قال أخلصه وأصوبه وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن, ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا قال والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب إذا كان على السنة وقد دل على هذا الذي قال قاله الفضيل قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة دلالة من الآية ظاهرة فقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه هذا, دليل على هذا يشير إلى صدق التوجه من كان صادقا في رجاء نيته حسنة قصده وجه الله عز وجل هذا معنى فمن كان يرجو لقاء الله من كان يقصد وجه الله عز وجل فعليه أن يعمل عملا صالحا أي على السل نعم وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكانه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال يعني المثال هو الهجرة الذين هاجروا هجرتهم عملهم واحد الذين يهاجرون عملهم واحد كلهم بالهجرة لكن المقاصد تختلف فمن كان قصده وجل الله عز وجل فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان قصده غرضا من أغراض الدنيا فقصده فيحصل ما, ما, ما قد يحصل ما هاجر إليه لكن ليس له من الأجر شيء نعم وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلقظه لأن حصول ما نوا بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه وأيضا في الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك أعاد جواب فيها بلفظ الشر والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصد فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان نعم وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة في دروس الماضي وفي في درس الماضي وقد أشكل الكلام فيه على بعض السامعين ولا أدري ما وجه الإشكال وهو ما ذكرته وأظنه هو مكتبى نصوص كثيرة من أن المسلم ينبغي له أن يتعهد قلبه ما بين وقت وآخر لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يعني يغفل حتى في الأمور الطعاة الخالصة أو في أمور الحسبة وأعمال الخير لا شيء هو الهجر اللي تضرب به المثل ليست عبادة خالصة إنما هي وسيله إلى العبادة وسيلة إلى الجهاد وسيلة إلى نصر دين الله عز وجل فدل هذا على أن حتى الوسائل ينبغي أن ينظر أو ينبغي المسلم دائما أن ينتفقد قلبه ونيته في مثل هذه الأعمال وأن يتعهد هذه النية بين وقت وآخر لأن الغفلة قد تصرف قلبه إلى موازع الدنيا او قد تغلب عليه النازع الدنيوي على النازعة الدنيوية على النازعة الحسبة وأغلب أعمال المسلمين هي من هذا النوع هي الأعمال التي يعملها المسلمون اليوم هي أعمال الحسبة والخير هي من هذا النوع هي من نوع أشبه بالهجرة أمور الدعوة لله عز وجل وأمور التعليم وأمور القضاء وأمور التدريس وأمور أيضا المبرات الأعمال البر الخيرية وغير ذلك التي ينبغي أن يعمل بها كل مسلم كل هذه الأمور أحيانا تختلط فيها المقاصد تختلط فيها المقاصد فينبغي المسلم أن يكثر من أن يتعهد قلبه ونفسه وليته وما بين وقت وآخر يجدد الإخلاص والنية الشكل اللي ورد في درس أو في درس الماضي هو أن بعض الشباب سأل قال هل أليس الأصل في المسلم أنه مستصحب للنية نقول نعم هذا في الجملة لكن عند دقائق العمال قد يستغل الشيطان الغفلة فيه فيحرف مقصده خاصة عندما تشتر العمال وتتزاحم عليه الأمور قد يحرف للشيطان بالغفلة مقصده إلى غير وجه الله عز وجل أو إلى غير النية الصادقة في تعاهد قلبه صحيح أن العبادات المحظة الأصل فيها أصحاب النية مثل الصلاة والصومة لكن مع ذلك ليست كل عمال عبادات محظة ومع ذلك فحتى العبادات المحظة أيضا ينبغي الإنسان يتعاهد قلبه فيها لأن يجدد إخلاصها لأن لا يعتري شيء من الرياء أو السمعة أو مقاصد الدنيوية الأخرى التي تأتر الإنسان وهو ضعيف فأقول فعلا هذا هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي أن يتعهد أعماله يتعهد حاله في توجهه ومقاصده لألا تطغى أو تغلب عليه المقاصد الدنيوية أو مقاصد غير الله عز وجل على المقصد الخالص لله سبحانه نعم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا نعم حسن نقف عند هذا ننتقل للأسئلة كان هناك أسئلة يقول هل يدخل في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من هجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة وأيضا من مدينة يكثر فيها الخبث إلى غيرها وأيضا إلى آخر كلامة على أي حال كما هو معلوم أنواع الهجرة أنواع ويدخل فيها مثل هذه الصور لكن ليست بنحو ما هو في الصورة الأولى التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذه أصل الهجرة ومع ذلك فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى أن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل فيشرع له أن يهاجر أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية ريام هاتف رقم 4911 9885 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته